ياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ya عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوك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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَعَ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضَ مِن بَعْد مَوْتِهَا فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قن الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 في الفلك دعو الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون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 a l is f i j h a n m a m